111. أن كان ذا مال وبنين 112. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 113. تنسمه على الخرقوم 119. وحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها وَلَا 110. ولا يستثنون 111. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون 112.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 118. ومتقين عند ربهم جنات النعيم 119. أفنجعل المسلمين كالمجرمين 110. ما لكم كيف تحكمون 111. أم لكم كتاب فيه تدرسون 112.